بسم الله الرحمن من مسجد الاله مصطفى باشا بدمشق يتلو علينا مقرئ الجمهوريه العربية المتحده احد الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يتغير من اي فكر الحكيم الحكيم اعوذ من الشيطان الرجيم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 para el vino comes out Allah at so だ、それはわかってない。 və qor يلتقطوا بعض السيارة إن كنت səbəb